إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسدك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشق الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلي نارا تسقى من عين ليس لهم طعام الا ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جَنَّةٍ عالية لا تسمع فيها لغية فيها عين جارية فيها سرر مصفوفة وأكواب موضوعة ونماذج مصطفة وزرابي م بثوسة أفلا ينظرون إلى لب لكيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت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 فأما الإنسان إذا مبتليه ربه فأكرما ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين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 يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثقا احد يا ايتها النفس المطمئنه يوجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي الجنه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا إنسان فيك بدء أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت أيحسب أن لم أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أَوْ طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا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 قد افلح من زكيها وقد خاب من دسها كذبت الثمود بطغواها إذ بعث أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا قبيها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر وانفث ان سعيكم لشتى فاما منعطي واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرا وامما 129. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى 120. فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى 121. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَانُهُ إِذَا تَرَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلَهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلَآخِرَةَ وَلُولَ 123. فَأَنذَرْتُكُمْ لا الذي كذب وتولى وسيجنبها هلق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لعل ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سج ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من نول ولسوف يعطيك ربك فترض ألم يجدك يتيما فآو ووجدك ضالا فهد ووجدك عائلا فاغنى فام اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر وام بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي نَقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لامين لقد خلقنا الانسان فيه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 الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى ارايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يلا كلا لئن لم ينته نسفعا بالناصية ناصيه كاذبة خاطئة فاليدر نادية سندع الزبانية كلا لا تقطع هو واقترب وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الكشه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من هي حتى مطرع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يدخل صحف مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أموت الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما عمره لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَى كَهُمْ شَرُ البَرِيئَة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيئَة جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ هي منها رقالي دين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن قشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ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 وحصل ما في الصدور إن ربا بهم يومئذ لطبيل بسم الله الرحمن الرحيم الْقَارِعَةُ ما الْقَارِعَةُ وما أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَةُ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر حتى زرتم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصروا بالحق وتواصروا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم وير لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا معدده يحسب أن مالهم أخلده كلا ليم بذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممدده بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل أرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما كول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء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 ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم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 او أو تحريف كلمة عن موضعها او أو تغيير حرف او تقديم أو تاخير أو زيادة أو نقصان او أو تاويل على غير ما انزلته او أو ريب لو شك أو تعجيل عند تلاوته او أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان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 111. تغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا رزقنا فضلما من قرأه مؤديا حقه مع لعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان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 وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا الميزاننا بالحسنات وثبت على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراه والانجيل والزبور والفرقان اعطنا جميع ما سالناك به في السر والاعلان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 اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم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 وارحم جميع امه سيدنا محمد بحق القران اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قليلا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من الميران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن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 وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفاة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف الفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء وبالتاء وبالجيم جمالا 129. وبالحاء حكمة 120. وبالخاء خلانة 121. وبالذال, وبالذال ذكاء رحمة سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفايه وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو غصوا وبالهاء هدايا وباللام الالف لقاء وبالياء يسرا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 وإلى أرواح جميع الأنبياء والاولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا الخاصه والى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم ولمواس اجمعين اما والى جميع اصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين